হুম জিয়ি হুম ফরহমিবুতিহকী পিম মুস্তন تَأْتِي سَنِيَّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ هُوَ رَبُّنَا آمَتْنَا ثُمَّتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ثُمَّتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبَبٍ ذَلِكُم بِأَنَّهُ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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم আলম মহি মিন হুমসাই لِمَنِ الْمُلْكُ মূল কুলে লীলা হিল